What a fun. وآتى الله لندي وَفَتَحَ وَرَ مَدَّ وَرَ وَسَارَ مِنْ بَنفَاقٍ يَا أيها وآمنوا بالقرآن لتقم كيف لي من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به Yeah والله أفور الرحيم والله أفور الرحيم Bye. Les سلام و ارى وأن الفضل بيد الله <تصفيق> I'm